استمع إلى القول المشهور وأعده ثم تأمل معناه واكتبه في دفترك من علمني حرفا صرت له عبدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه